وَه بِنَا لََْرُ أَنْ اللَهُ وَمِتْ لََّ عَم رَرحمَةً مَِّ وَذِكرَال أُولأَبَاب وَخُذ بد كَف فَصرِّه وَلاَا تَخْنَف إَِّ وَجَدنهُ صاجراء نِرََّّ إنه أمواب واذكر عبادنا إبراهيم وإشحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ مِنْ دَنا دَنا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْكِرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَثَنِفِتِ وَهُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّنِي مُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَآبِ جََّ تِعَذُّ فَتَّحَةَلَهُم الأغغ متُتَّكين فيِي جا يَذرونَ فيِي غَ ب فَكهَةٍ كَافات وَشَرغ وَإن دَهُم قاف رااتُ